ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم وعية لختم الكتاب ونير الأجور ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم وعية لختم الكتاب ودير الأجور صباحا يكون المسير وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور نروي الحياة برغم الجفاف وضيق المدى وانحسار النمير وضيق المدى وانحسار النمير ففي كل حروف نواري الدموع لدفق الشعور ونعل السماوات لا نرتضي سموا بغير سمو الطيور منان بلغنا وعم الهنى فحم من نارج السرور بدار بها كل شهم كريم يا مدد يديني بخير وفير يا مدد يديني بخير وفير لكل الحمد ربنا عاطفنا رحي من توفي نحيا بنور وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء ايناح يا بنور واهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياه بهذا الحضور واهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياه بهذا الحضور تطيب الحياه بهذا الحضور